يقول دافي من العزة ولا نيب بردان دافي من العزة ولا نيب بردان وعن فيت المغوين راضنا بفي لو كان ضي لي من نوم ضيان راضي بضي الشمعة يكون ضي شوي بعزة ولا نيب منهان يسوى بعيني كل الأشياء شوي شوي بعزة ولا نيب منهان يسوى بعيني كل الاشياء شوي والمده انجتني من الله لها شان في حينها ما بل مخاليق في حينها كني على روس الأمزان حتى العداب ما ماهو حليم مستور ومعاف مؤمن وقنعان ومدي حقوق الله باموي وبيي موجب الربع وقرابه وجيران واللي مصاحبني تقل من ذوي وأنا, وانا طليق لسان لكني احيان اطرم عن بعض السوالف في معي رجل بوجهي مي حشمه ومليان يا رب اموت تناقصت مي يا رب لاجت حاجتي في يد انسان تكون عند اللي يقدر مجيء ولغني عن طلبه فلان وفلان حتى لو ان فلان هذا خوي حتى لو ان فلان هذا خوي سهل الله سهل الله الله الله عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 22 70 70 7 A